قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم والإسلاف التقديم ولأنه إنما سمي قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرق السادس الشرق السادس من شروط صحة السلم الزائدة على شروط البيع فيشترط في السلم ما يشترط في البيع ويزيد السلم ستة شروط تقدم بيانها أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات الصفات فلا يصح السلم في شيء لا ينضبط بالصفات أن يكون الشيء ممكن ضبطه بصفاته فيصح السلم فيه لأنه مبيع موصوف في الذمة لم يكن عينا معلومه وإنما هو في الذمه وما كان في الذمه لا بد ان يضبط بصفاته حتى لا يكون هناك اختلاف الشرط الثاني ان يكون معلوما قدره بالكيل او الوزن بخلاف البيع فالبيع ممكن أن يبيع الصبرة كاملة ولا يعلم عن مقدار كيلها ولا وزنها. يبيع مثلا هذا القماش المعين ولا يعلم ذرعه لأنه هذا منظور مرأ أما السلم فهو شيء موصوف فإذا كان موصوف فلا يقال اطوال من القماش مثلا او صبرة من الطعام ما يصح بل لابد ان يكون معلوما بالمقدار الكيل او الوزن او العد او الذرة الشرط الثالث ان يكون له اجل معلوم ولا يقال مثلا متى ما يسره الله لك بل يجعل له اجل محدد يقال تسلم هذا النوع في اول شهر صفر او ربيع ونحو ذلك الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فما يسلم في شيء لا يكون موجودا في وقت حلوله لأن هذا مما يساعد على عدم تسليمه أن يكون موجود الشرط الخامس أن تضبط صفاته التي يتميز بها الشرط السادس ان يقبض رأس, الما... رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما رأس مال السلم هو القيمة تقبل في المجلس والمسلم فيه حسب ما اتفق عليه بعد شهر شهرين ستة اشهر سنة سنتين اكثر لا بأس المهم ان يكون تكون القيمة تسلم في مجلس العقد ولما لان لو لم نسلم القيمة في مجلس العقد اصبح بيع دين بدين القيمة غير مستلمة والمسلم فيه بعد كذا شهر ولا يجوز بيع الدين بالدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم وين الشاهد من الحديث مكان الدليل من أسلف فليسلف لأن السلف هو التقديم يقدم القيمة ويكون الكيل معلوم والأجل معلوم في المبيع القيمة مدفوعة في مجلس العقد أن كلمة سلف وسلم يعني مسلمة سلف مقدمة في مجلس العقد والإسلاف في اللغة التقديم ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال سمي بهذا الاسم لأن رأس المال مقدم والمبيع مؤخر القيمة مقدمة والمبيع مؤخر ولا يصح أن يكون الاثنان مؤخرين يكون دين بدين ويصح أن يكون الاثنان مقدمين معا في مجلس العقد واحيانا يلزم استلام الاثنين في مجلس العقد كالصرف وبيع الربوي بربوي من غير جنسه يلزم أن يسلم في مجلس العقد الصرف لهب ذهب بذهب ذهب بفضه او ما ينوب عنهما يلزم ان يسلم في مجلس العقد ربوي بربوي من جنسه يلزم التساوي والتسليم في مجلس العقد ربوي بغير ب ربوي آخر من غير جنسه يلزم التسليم في مجلس العقد ولا يلزم التساوي بيع الشعير بالبر يلزم أن يكون في مجلس العقد القبض ولا يلزم التساوي بيع تمر ببر يلزم القبض في مجلس العقد ولا يلزم التساوي الإسلام والإسلاف والسلام بمعنى أنه قدم الثمن واخر المبيع نعم فإذا تأخر, فإذا تأخر لم يكن سلم فإذا تأخر لم يكن سلما. إذا تأخر الثمن ما صار سلم لأن السلم معناه أنه سلم سلف بمعناه أنه قدم فإذا لم يسلم أو لم يقدم أصبح بيع دين بدين نعم ولم يصح ولأنه يصير بيع دين بدين يصير بيع دين بدين إذا لم يسلم شيء في المجلس مثلا يقول أبيع عليك مئة صاع من البر بمئة ريال البر بعد ستة أشهر والدراهم بعد أسبوع يقول ما صح لان أصبح بيع دين بدين فإن تفرقا قبل قبضه بطل فإن تفرقا قبل قبضه بطل تبايعا وليس بين أيديهما ثمن لكنهما تلازما فلا بأس فمثلا قال له أبيع عليك مئة صاع من البر أسلمها إياك بمئة ريال تسلمني إياها قال المشتري مثلا ليدفع الثمن، قال لا بأس رضيت نظر فإذا لم يكن معه مئة ريال قال إذن نتلازم حتى أرسل ولدي ليحضر المبلغ ونحن معا فقال المشتري لولده اذهب وأحضر لي مئة ريال فذهب الولد وجاء بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات والرجلان متلازمان فسلمه مئة ريال صح العقد يعني حتى ولو لم تكن حاضرة وقت البيع لكن ما تفرق حتى سلما فإن اشترى منه هذا الشراء وقال سأحضر لك المبلغ بعد ربع ساعة الولد ما يتمكن يحضر المبلغ لأن المبلغ مقفل عليه والمفتاح مع الأب فقال أذهب أنا وأحضر لك المبلغ بعد ربع ساعة فخرج قبل أن يسلم المبلغ ما حكم البيع بطل إذا رجع بعد ربع ساعة وقال له مثلا خذ المئة قال لا يا أخي بطل البيع الآن أنا ما أبيعها عليك إلا بمئة وخمسين ريال أنا بعت عليك بالأول مئة صاع بمئة ريال لكن تفرقنا ما تم بيع بيننا يا ابن حلال تلازم تم البيع اتفقنا وأنا ذهبت لماذا ذهبت لاحضر المبلغ فتم العقد بيننا نعم فترافع إليك فماذا أنت قائل تقول العقد بطل أنشو عقد من جديد يقول البائع أنا الآن ما أبيع مئة صاع من البر إلا بمئة وخمسين ريال فيقول أنا أحضرت مئة الآن إذا ذهبت أحضر الخمسين زدت في السعر مرة أخرى. لكن أنا وأنت نتماسك الايدي نذهب معا وأخذ الخمسين من خزينتي وأسلمك المبلغ كامل يصح البيع حينئذ بمئة وخمسين البيع الأول بطل بمئة لأنهما تفرقا قبل أن يسلما في الصورة الأولى حينما يرسل ولده لإحضار المبلغ وهما متلازمان يصح يصح العقد الا ان البائع بالخيار لانه لا يزال في مجلس العقد فان تفرقا قبل قبضه باطلا نعم وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض فان تفرقا قبل قبض بعضه في الصوره التي معنا اشترى مائه صاع تسلم بعد سته اشهر بمائه ريال نظر الرجل ففتش في جيوبه فلم يجد الا خمسين ريال فقال خذ هذه خمسين والآن إن شاء الله نحضر لك الخمسين أنا أذهب وأحضر لك الخمسين سلمه خمسين قيمة النص والخمسين الأخرى ما سلمت قيمتها ما الحكم وإن تفرق قبل قبضه بطل فيما لم يقبض لما لم يقبض قيمته هذا بطل وجها واحدة وفي المقبوض وجهان. المقبوض التي هي الخمسين قبلها هل يتم البيع في خمسين صاع او لا هذا فيه وجهان بناء على تفريق الصفقه من قال يصح تفريق الصفقه لزم صحه ما قبض وبطل ما لم يقبض ومن قال لا يصح تفريق الصفقة قال بطل كله لأنه لأن الصفقة واحدة وسلمت بعض القيمة ولم تسلم البقية فبطلت الصفقة كلها لأن في تفريق الصفقة قولان في صحة البيع من عدمه ولمن اختلف غرضه الخيار يقول أنا ما لي غرض في بيع خمسين صاع أنا أريد بيع مئة الخمسين ما تكفي فحينئذ تبطل الصفقة كلها نعم ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه يجوز ان يكون في الذمة قلنا قبل يلزم القبض في المجلس وهنا يقول يجوز ان يكون في الذمة يعني اول البيع والشراء والاجاب والقبول يكون شيء في الذمة ثم قبل التفرق يتم التعيين والتسليم معنى كلمة بالذمة يعني مذكور وليس بمظهر بارس اذا قال مثلا اشتري منك مئة صاع ب ريال 100 ريال هذه اين هي محدد معينه مبرزه بينهما لا هذه تسمى في الذمه الان الى الان في الذمه قبل التفرق يبرز ال100 ويسلمه إياه. تكون اول البيع في الذمه وقبل التفرق تم التسليم. ما يقال إنكم أجريتم العقد على قيمة في الذمة لينفرق بين قيمة في الذمة وقيمة معينة. إذا قال المشتري أشتري منك مئة صاع من البر. سلمني إياها بعد ستة أشهر بهذه المئة الريال هذه في الذمة لا هذه معينة تم التعيين من أول الأمر الصورة الثانية قال أشتري منك مئة صاع من البر موصوفة بصفاتها وبأجلها بمئة ريال ما قال بهذه المئة قال بمئة ريال مئة ريال هذه وين هي في الذمة قام من المجلس وتفرق قبل أن يسلم المئة بطل البيع اتفق على أن القيمة مئة وقبل التفرق من المجلس أخرجها من جيبه وسلمها له قال هذه القيمة أول كانت في الذمة ثم صارت معينة وسلمها اياه نعم ويجب أن يكون معلومة ويجب أن يكون الثمن معلومة يجب أن يكون الثمن معلومة كالثمن في البيع ما هو المحذور يكون الثمن معلوم ويكون الثمن أحيان غير معلوم وإن كم معين معين غير معلوم مثلا يقول أشتري منك مئة صاع من البر بهذه الدراهم التي في كفي ترضى يقول ارضى نقول نحن لا نرضى الشرع لا يرضى لا بد ان يكون معلوم ما يقال بهذه الدراهم التي في كفي افرض اختلفتم من يعلم الدراهم ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع كالثمن في البيع يقول أشتري منك هذه السلعة بدراهم كم لازم تحدد أشتريها بنقد ما يدرى يدفع له ذهب أو فرة أو نيكل أو ماذا يدفع ما يصح لا بد أن يكون الثمن معلوما نعم فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عوض معين أشبه ثمن المبيع وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن ولأنه عقد لا يكون إتمامه لا يكون إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انتساخه فيجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله فإن كان معينا فظاهر كلام الخرق انه يكتفى برؤيته معين يكتفى برؤيته مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من البر سلمني اياها في كذا بهذه الثياب بهذه الثياب ظاهر كلام الخرقي يقول يصح لأن الثياب هذه معينه معلومة ولو لم يعلم عددها هي ثياب مجموعة قال بهذه الثياب اشتري منك مئة صاع من البر بهذه الدراهم التي في يدي هذه ما غير قابل للزيادة والنقص هذا ظاهر كلام الخرقي الصحة لان الثمن معين ما في مجال للزيادة والنقص لكنه ما حدد يقول الخراقي يجوز وقال القاضي أبو يعلى لا هذا غير صحيح ولما يرحمك الله قال هذا عقد من انتهى وليس ينتهي الان ولا غدا ولا بعد غد هذا ربما يكون التسليم والاستلام بعد سنتين فما يكفي ان يقول بهذه الثياب ولا يكفي ان يقول بهذه الدراهم التي في كفي لأنه لو كان مناولة معاطاة صح كل واحد يأخذ هذا يأخذ الثمن وإذا يأخذ المثمن وينتهون لكن الآن لا عقدهم سيستمر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر عرضه للفسخ فإذا فسخ خلال هذه المدة بأي عارض من العوارض كيف ننهي النزاع بينهم إذا كان الثمن مجموعة الثياب بقشه مملوءه بالثياب ما ندري كم هذا ما يصح لانه لو كان العقد منتهي الان لا اشكال يصح اذا كان فيه رؤيه لكن العقد ما ينتهي الان ولا بعد سنه ولا بعد سنتين احيانا اختلف ما هو المص ارجع في حال الاختلاف ما في مرجع يقال مثلا الثمن بقشه فيها ثياب ما يكفي هذا يقول ابو يعلى رحمه الله لا لا بد حتى ولو كان معين ان يوصف حتى لو اختلف بعد سنة او سنتين عرفنا ان الثياب نوع كذا عدد كذا مقاس كذا عرفناها كيف نرجع القيمه الثياب تلفت ذهبت بليت الدراهم صرفت ولا ندري ما هي كم هي فلا بد من وصفها حتى لا ينشا اشكال بعد هذا انتبه فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي انه يكتفى برؤيته لانه ثمن عوض معين اشبه ثمن المبيع يعني محدد يقول سلم والسلم وقال القاضي ابو يعلى لا بد من وصفه يذكر الثمن ويوصف بين لقول احمد رحمه الله ويصف الثمن ما يكفي فيه المعاطات فقط يصف الثمن ثم علل قال ولانه عقد لا يمكن اتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال المعقود عليه ما هو 100 صاع من البر متى بعد سنه او بعد سنتين او بعد ثلاث سنوات ليس عقد منتهي عقد ممدد طويل الاجل عرضه للخلاف والنزاع فيكون هناك شيء يرجع اليه ولا يؤمن فسخه يعني خلال هذه المده فوجب معرفه راس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض والشركة كذلك القرض لو قال مثلا يا اخي اقرضني جزاك الله خير قال خذ اخذ حفنة من الدراهم وقال خذ هذه قرض يصح هذا لا عند السداد كيف نرجع الى الحفنة هذه نقول تعالى اللي حفنت في الأولى أحفن مع الراثون أخرى السوفي لا فلا بد من تحديد القرض كذلك تحديد قيمة السلم إذا انفسخ البيع عرفنا كيف ننهي النزاع بين الطرفين فالشريعة الإسلامية لا تجيز عقدا إلا بشرط أنه إذا اريد إلغاؤه أو ابطاله أو بطل لأي سبب من الأسباب أن يعرف وجه الخلاص ما نجعل النزاع مستمر بينهم لا نعرف نفرض فرضا أن هناك نزاع كيف نخلصه وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها لا تجيز عقدا إلا بشرط أن يعرف كيف إنهاء النزاع فيه لو وجد لو وجد على فرض كالقرض والشركه الشركه كذلك يصح ان يقول حط حفن الدراهم وأنا أحط حفن الدراهم ونشترك أنت رزق الله لا لازم أن يعرف رأس المال أنا أدفع مئة وانت تدفع مئة أنا أدفع مئة وانت تدفع مئتين أنا أدفع ألف وانت تدفع ألفين ثلاثة ألاف أنت لك ثلاثة أسهم وأنا سهم مثلا وهكذا فالشركه لا بد أن تكون محددة ما يكون رأس مال الشركة معين بدون علم صفاته أنت ضع دراهم وأنا أضع جنيهات مثلا نشترك نسترزق الله ما هي صح لا بد أن يعرف أنت لك مئة جنيه وأنا لي ألف ريال مثلا وهكذا ولهذا قال السلام مثل القرض ومثل الشركة عند الشركة